Book 2 38 8 või 30 8 või 30 taksi, -taksi. kutsuge palun takso. Min fõdlik utlub lii تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي ميس كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف الى محطه القطار ميس ماكساب المطار كم المطار Palun otse. Min fadlik alatul. Min fadlik, ala alatul. Palun siit paremale. Min fadlik huna ilal jamiin. Min fadlak, huna ilaljemin. Palun sealt nurgalt vasakule. Min fadlik hunek, aind zawija ilalja sar. Min fadlak. هناك عند الزاويه إلى اليسار مولون كييره انا مستعجل انا مستعجل مولون نااغا ماي وقت معي وقت سيتكا بالون ااغ من فضلك هدي السرعه من فضلك Hedde el suraha. Peatuge siin palun. Min fadlik tawak huna. Min fadlak. Tawak huna. Otakke palun üks hetk. Min fadlik intadir lahda. Min fadlak. In tovir lahda. Ma olen kohe tagasi. انا راجع فورا انا راجع فورا Palun antke mulle kvittong Min fadlak aatini fatura Min fadlak Üle janëu on teile. Tamam, el baqi lak. Tamam, el baqi lak. Vege mind sellele aadressile. Ooslni ila hadha al-unwan. Ooslni ila hadha al-unwan. Vege إلى فندقي فيكا من دراندا أوصلني إلى الشاطئ أوصلني إلى الشاطئ